ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين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 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله و ق الذي و ا الْحَمْدُ ا لِلَّهِ ل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله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 ا ب ل غ ك م ر س ا بها من اجل أ ن يكونوا مسلمين من اجل م ن ي ك م ن و ا مسلمين واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آ ل ا ء الله لعلكم تفلحون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 وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين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 قال إ ن كنت جئت ب آ ي ه فات بها إ ن كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين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 وجاء السحره فرعون قالوا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين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 فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون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 قال فرعون أ امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون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 ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قولوا أ و ذ ي ن ا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا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 فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى اجل هم بالغوه إ ذ ا هم ينكثون فانتقمنا منهم ف أ غ ر ق ن ا ه م في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر إ ل ي ك قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني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 ويقولون سيغفر لنا و إ ن ي أ ت ه م عرض مثله ي أ خ ذ و ه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله إ ل ا الحق ودرسوا ما فيه والدار ا ل آ خ ر ة خير للذين يتقون أ ف ل ا يعقلون و الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم وظنوا ان